فَدَ بِآالِ فِ الرَعََونَ وََّذينَ مِم قَابُلِجِمْ كَذَّبُ بِآيَكِ رَِّهِم فَأَهْلَك نَهُم بِذُونُوبِهِم وَأَورَقُونَ وَكُلُّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ الشَّرَّ دَوَامٌ بَيْنَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِن مَّاتَ قافا انهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وان ما تخافن من قوم خيانة فانبذ إِلَيْهِمْ عَلَا سَوَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم وَتِم وَمِر الرِبَطِ الخَْلِ تُرْرحِبُونَ بِج عدُ وَض اللهَِّ وَعَدُ وَكُم وَآخَرينَ مِنْ دُهِم لَا تَعَّمَُكُم اللهَُّ يَعلمُكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُؤَدِّهِ ألْ مِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ